الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد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 إن العلوم أي تفرعات العلوم وانقسامات العلوم إلى هذه الفروع المتخصصة كالحديث وعلم الحديث والفقه ووصول الفقه والتفسير وعلوم التفسير أو علوم القرآن هذه كلها عادة لا تأتي إلا مع مرور الزمن وكل علم يظهر حين الحاجة إليه. وأيضاً قلنا إن هذه التقسيمات لا يراد منها الفصل الحقيقي بين هذه العلوم، وإنما هذه العلوم كلها ترجع إلى أصل واحد وترمي إلى غاية واحدة وإلى هدف واحد. ألا وهو هي ترجع إلى الكتاب والسنة وغايتها. عبادة الله عز وجل على نحو ما شرع سبحانه وتعالى. إن كان ذلك تصولا أو كان ذلك فروعا. وإنما عادة يكون التقسيم في غالبه أو في هو من أجل التعليم ومناهج تبسط من أجل طلب العلم. وإلا فليس فينا غايتها واحدة ومقصودها واحد. وكلها تنبع من مشكات واحدة وهي مشكات النبوة والاصلين الكتاب والسنة وحكينا بشيء من الايجاز ذلك التدرج في ظهور العلوم وقلنا ان اول الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكتابة او من كتابة غير القرآن وقال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب شيئا فليمحو وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ثم بعد ذلك جاء الترخيص ووجد في الصحابة, ووجد في الصحابة من كتبك عبد الله بن عمرو بن العاص ثم لما كان, كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يحتاجون كثيرا لا إلى اجتهاد وإلى غيره وإنما إذا أشكل شيء أو احتاجوا إلى إجابة سؤال فإنهم يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجيب على أسئلتهم ويبين الاستشكالات التي قد تظهر لهم فلما جاء عهد الصحابة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي ومقي الكتاب محفوظا وأيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة في صدور الصحابة، وأيضا كان الصحابة مجتمعين بحيث إن الأمر لم يكن هناك كبير إشكال، فإذا ما حصل شيء فإنهم يفزعون إلى ولي الأمر أو إلى الخليفة أو إلى الإمام، وكان إن كان عنده علم أفتى وإلا سأل من حوله، وكان سؤال من حضر من الصحابة متوافر والصحابة كلهم أيضا متوافرون ولم يظهر إشكال كبير ولكنه حينما تفرق الصحابة في الأمصار وبخاصة من بعد أهل عثمان رضي الله عنه وتفرقوا وبثوا علومهم وصار الناس يتعلقون بهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم قد اختصهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فالله اختارهم فهم مختارون وهم صفوا رضوان الله عليهم وارضاهم فكان فتفرقوا في الأمصار فكان أهل كل مصرين يتعلقون بمن عندهم من الصحابة فاتسعت دائرة الفتوى ودائرة أيضا الاستفسارات وصار كل يفت بما عنده والمسافات متباعدة وكل يقتصر بما عنده ثم مع مرور الزمن كما هو شأن سنة الله عز وجل تتولد استشكالات واستفسارات والذين قريبا من مصدر الوحي من مكة والمدينة كانوا أقرب إلى حفظ السنة والأحاديث أما الذين بعدوا فكان يصعب يصعبوا لبعد المسافات وصعوبة التنقلات كانت السنة عندهم على شكل أقل وكانوا يحتاطون كثيرا لكنهم لجأوا إلى موضوع الرأي والقياس وما عندهم من سنة محفوظة يبنون عليها ولا يقبلون كل ما يأتي من حديث بينما كان الشأن في المدينة وفي مكة أن الحديث كثير فكانوا لا يأخذون بالرأي كثيرا ويقولون إن هذا ومن هنا نشأت المدرستان مدرسة الحديث ومدرسة الرأي كما فصلنا فيما مضى لا زال الخلاف بينهم وانتصر لهؤلاء انتصر لهذه جماعة وإلى هذه جماعة فصارت مناقشات ومجادلات لكنها بعد مرور الزمن تبل وراء الأمر وبدأ تدوين الكتابة فبدأ تدوين الحديث وعمر بن عبد العزيز كان خليفة فأمر واليه في المدينة محمد ابن أبي بكر ابن حزم أبو بكر بن حزم بأن يدون ولكنه توفي عمر بن, عمر بن عبد العليز توفي قبل أن يمتثل أو قبل أن ينجز ما أراده منه الخليفة اتسعت دائرة الكتابة وصاروا يكتبون وصاروا يحتجون لما يكتبون وكانت الكتابة في نشأتها أيضا ممتزج فيها الحديث بقول الصحابي بفتية التابعي برأي المؤلف كما هو منحوظ في موطع الإمام مالك رحمه الله وهو من أوائل ما وصل إلينا من الكتب وهو أولها في هذا الباب ولم يكن هناك فصل بين الحديث وبين قبل الصحابي وبين فتية التابعي وبين رأي الكاتب مثلا بعد ذلك تطورت الكتابة فصار الحديث مكتوبا وحده بل كانوا يؤلفون على طريقة الاسناد وعن طريق استرد فظهرت المسانيد ثم صارت تفصيل فصارت توزع على نحو الأبواب بحيث يقضي هذا كتاب العلم وهذا كتاب الإيمان وكتاب الطهارة إلى آخره مما هو ظاهر في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وهكذا حيث صار يصنفون على حسب الفنون العلمية من طهارة وعلم وتوحيد إلى آخره مما هو معروف ثم توزعت على نحو ما يحتاجه طلبة العلم فيما يتعلق بوصول الفقه كذلك تدرجت على نحو هذا التدرج لكن اغلب ما كان اظهر الحاجة الى تدوينها هو الخلاف الذي بين اهل الرأي وبين اهل الحديث، فكان كل فريق ينتصر رأيه حتى بدأوا يؤلفون ويكتبون كانت في اولها مجادلات غير بكتوبة حتى جاء عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي فطلب من الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أن يكتب له في هذا الأمر فكتب الرسالة الإمام الشافعي كتب الرسالة استجابة لطلبي أبن الرحمن بن المهدي وكان في المدينة والشافعي كان في الشم أو في مصر فكتبها مشتملة على جل فنون أصول الفن ولهذا على الرغم من أن الكتابة كانت مبكرة إلا أنها تدل على سعة علم الإمام الشافعي رحمه الله وإحاطته بهذا النوع من العلم فكتب كتابة واسعة تكاد تكون شاملة لجميع فروع أصول الفقه على أنه كان يناقش محمد بن الحسن صاحبه بحنيفة رضي الله عنهم أجمعين لأنه ينتصر غالباً لمدرسة الحديث الإمام الشافعي وإن كان يقول بالقياس كما هو معلوم بل كان يقول يقول بالاستحسان كذلك لكنه لا, لا يقول بالاستحسان لأن يقول من استحسن فقد شرع فولا يقول بالاستحسان ورد أيضا على القائلين به لكن على كل حال كتابه معروف وموجود وهو الرسالة للإمام الشافعي ومطبوع كذلك ومحقق وتناوله من بعده إلى يومين هذا بي الشرح والتفصيل والاختصار والنظم الاخرى كما ان الامام الشافعي ايضا كتابات في وصول فخة للرسالة فله كتاب جمع العلم وموجود ايضا في ثنايا كتابه الام كذلك ايضا والامام الشافعي من اقدم الامة الذين وصلت الينا مؤلفاتهم مدونة بانفسهم فله كتاب الرسالة وله كتاب الام وله كتاب كما قلنا جمع العلم وله ايضا كتب في هذا الباب فوصلت إلينا هو ألفها بنفسه إما أن كتبها بنفسه أو أملاها إملاء على أصحابه بحيث قرأوها عليه بعدما أملها يعني قرأت عليه مؤلفاته ومن هنا فنسبته إليه صحيحة ودقيقة أيضا رضي الله عنه وأرضه هذا فيما يتعلق بهذه العلوم كالفقه والأصول أما فيما يتعلق بالمسانيد أو مؤلف الإمام مالك في الموطة مثلا معلوم أنه سابق للإمام الشافعي لكنه جمع للآثار وإن كان فيه مدون آراء لإمام مالك بأن يقول العمل عليه عندنا أو رأيته العلم يعملون كذا أو نحو ذلك الإمام أحمد معلوم أن له كتاب المسند اللفه هو أيضا وانتخبه وكذلك أيضا الإمام الشابعي الإمام أبو حنيف رحمه الله له كتاب الفقه الأكبر في العقائد وهو نسبته إليه الصحيحة وأيضا له مسند أيضا لكن قد يكون إملاء بعد ذلك توالت الكتابات في أصول الفقه حينما ننظر لي بعد أن أرسأ الإمام الشافعي قواعد الكتابة في أصول الفقه فتكلم في القياس وتكلم في الكتاب وتكلم في السنة وتكلم في خبر الواحد وتكلم في الإجماع وتكلم في بعض دلالات الألفاظ وتكلم في الناسخ والمنسوخ كل ذلك مدون في الرسالة بعد كتابة الإمام الشافعي ظهرت مؤلفات بخرة ولهذا القول بأن أول من كتب في أصول الفقمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا أمر يحتاج إلى إثبات أول القول بأن أول من كتب في محمد الباقر أيضا يحتاج إلى إثبات وإن كان أصل أصول الفقه موجود عند الأئمة حتى عند الصحابة وعند التابعين معلوم أنهم ما كانوا يستنبطون وما كانوا يفتون من فراغ إنما الكلام في التدوين أما أصل علم موجود ولما الشافر رضي الله عنه ما كثبه من نفسه وإنما أخذه من فهمه الكتاب والسنة ومما تلقاه من الشيوخ قبله فموجود أصول أصول الفقه موجودة وكانت صعابة يعرفون الناس من المنسوخ وكانوا يجتهدون على سبيل المثال في قول الإمام رضي الله عنه الإمام علي رضي الله عنه حينما في في في في حد قال إذا إذا إذا إذا إذا في في فا إذا إذا إذا إذا هذا افترى فحد وحد المفترين على معنى أنه قاس هذا على هذا وكذلك أيضا في الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قضية المدة التي تبقىها الحامل أو العدة عدة الحامل فقال إن آية النساء الصغراء متأخرة عن آية النساء الكبرى ويقصد ذلك سورة الطلاق عن سورة البقرة فهو كأنه يقول إن, إن هذا تخصيص أو هذا نصر وإلا يصرح بالمصطلح فهو موجود عندهم لكنه معلوم كما قلنا إن هذه علوم بمصطلحاتها لا تستقر إلا بعد المداوله وبعد أن يأخذها العلماء ويتناولها العلماء بالبسط والتفصيل والتداول حتى تستقر المصطلحات ويقصد بما طبعا في الآيتين قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. هذه آية الطلاق آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرة يتربصنا بخصوصنا أربعة عشر وعشرة، فعندنا آية البقر أربعة عشر وعشرة، وعندنا آية الطلاب أجلهن يضعن حملان، فقال إن هذه متأخرة، فأخذ بالمتاخر، وهذا صحيح، معلوم أن هذا هو الصحيح، الشاهد هو أنه يعني أخذ بالمتاخر على ما كان يقول أن المتاخر ينسخ المتقدم، فمعروف أن هذا قوله من النص، وذكرنا أيضا في قوله. ابن عباس في الجثة الماضية بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه معاملة فيهم في لا يبخلون في مع تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجنة له فيها ما نشاء لمن يريد فقال ابن عباس إن آية الإسراء نسخت آية هود أو قال بقوله تعالى من كان يريد العاجلة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال نسختها آية قوله تعالى من كان العجل عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد ومراده بالنسخ هنا التخصيص مراده بالنسخ هنا التخصيص فالقواعد موجودة ووصول فقه موجود وكان العلماء يفتون به لكنهم لم يكن مدونا ولا متبلورا بمصطلحات وقواعد وتبويب فهذا مرادنا بالتدوين فالإمام الشافعي هو الذي استطاع بعلمه وفضله ونبوغه أن يدون هذا العلم على نحو هذا التويب ثم جاء من بعده فزاده وأضافه وشرحه وفصله وأضافه هذا معلوم الكتابة في أصول الفقه بعد ذلك اتخذت مسارين مسار حنفي أو ما يسمى ب طريقة الحنفية أو طريقة الأحناف، ومسار آخر يسمى آخر يسمى طريقة المتكلمين، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين. ما هما الطريقتان وما الفرق بينهما وما مزاياهما؟ طريقة المتكلمين وهذه غالبا ينتمي إليها الشافعية والمالكية والحنابلة، يعني منعد الحنفية. هذه الطريقة أصلها أنها تنظر في تأسيس قواعد الاستنباط وأصول الاستنباط بقطع النظر عن الفروع إنما يحكمون القاعدة وينظرون في القاعدة ويؤصلون ويؤسسونها بمقتضى النصوص من الكتاب ومن السنة وبمقتضى ما تقتضيه مثل لغة العرب ودلالة الألفاظ الآخرين في فيضعون القاعدة ويضعون الأصل فأصدرون نظرهم منصب الى وضع القواعد بقطع النظر عن الفروع الفقهية انطبقت او لم تنطبق هذا ليس ليس لهم فيه نظر كبير فهذه هي طريقة المتكلمين يعني طريقة منطقية ومن هنا نسبت إلى, الى علم الكلام طريقة المتكلمين يعني منطقية على معنى يؤسسون قواعد طبعا منبني على الكتاب والسنة لكنهم لا ينظرون ينظروا للتفريع لا ينظرون ينظروا للتفريع انما ينظرون للقاعدة هل هي منطبقة؟ بحيث أن هذه ف... وهذه هي طريقة المتكلمين وسار على هذا مؤلفات بنيت على هذه الطريقة مؤلفات كالمستصفى للغزالي والبرهان للجويني وإحكام الأحكام الآمدي ومؤلفات أخرى بنيت على هذه الطريقة يعني أنه يضعون ويبحثون في مباحث يوصول فقر بقطع النظر عن الفروع فقطع النظر عن انطباقها مثلا على على مذهب الشافعي أو انطباقها على مذهب أحمد أو مذهب مالك هذا لا ينظرون عليه كثيرا طريقة الحنفية وهي وضعها أصحابها في حنيفة رحمه الله على الجميع هي أنهم يبنون القواعد أخذا من الفروع فينظرون إلى مجموع الفروع ف. من تظم منها في قاعدتهم صاغوا له قاعدتهم فقواعدهم ووصولهم مبنية على فروعهم وهذا هو طريقة الحنفية كما قلنا على سبيل المثال عندهم لو أن الموصي أوصى وقال ل موالي كذا وكذا ولم يبين المولى ينطبق على المعتق وعلى المعتق ينطبق على المعتق وعلى المعتق المعتق يسمى مولا والمعتق يسمى مولا. لا نعرف الصيغة هذه مفعل بحيث أنها يعني لا تبين لي يعني يعني اسم فعل أو اسم مفعول. فتنطبق على هذا وهذا. فإذا قال الموصي أوصي لمولايا أو لمواليه بكذا وهذا الموصي له أسياد اعتقوه وهو كان لما أصبح حرا اشترى عبيدا واعتقه فكان له موالي معتقين وهو له موالي قد اعتقه وهو قد أوصى قال لمواليه كذا وكذا الحنفية يبطلون الوصية لماذا؟ لأنهم يقولون أن المشترك لا عموم له لأن هذا أصبح مشتركا لفظ مولى مشترك للمعتق والمعتق, للمعتق والمعتق فهم يقولون المشترك لا عموم له فماذا من المشترك لا عموم له إذن تبطل وصير هذا هو يعني طريقة الحنفية لكنهم أيضا تمشيا مع فروعهم وجدوا في فروعهم أنه قال والله لا أكلم مولايا لا أكلم مولايا وجدوا في فروعهم أنه إذا كلم المعتق حانث ولو كلم المعتق حنث. فكيف يجعلون القاعدة منطبقة على على على؟ فقالوا العموم لا مشترك له إلا في النفي فعطوا النفي حتى تدخل تندرج الفروع هذه كلها في القاعدة حتى تدخل في القاعدة فاذا ينظرون في الفروع ويضعون القاعدة فهذه طريقة الحنفية كما قلنا المتكلمين أبدا يضعون القاعدة إذا انطبقت وانضبطت لا يهم أن تنطبق على الفروع أو لا. ممن كتب في أغلب المتسمير الحنفية المتقدمين مشوا على هذه الطريقة كأبي زيد الدبوسي و الكرخي في كتاب وصول الفقه الجصاص ايضا في كتابي في وصول الفقه والمتقدمين منهم كتبوا اماشوا على هذه الناحية بعد ذلك وجدت كتب مزجت بين الطريقتين فيما بعد بحيث انها يعني جمعت بين الطريقتين وبخاصة يعني بعدما نضجت العلوم بعدما نضجت العلوم وتقريبا بعد القرن الخامس او السادس تقريبا وصول الفقه كما يقال يكاد يكون احترق كما أن أيضا علم النحو يكاد يكون احترق على معنى أنه استوفى كل شيء لم يبقى علماء إلا بسط وتوضيح واختصار وشرح وتطبيق يعني على معنى أنه بعد هذه القروب وبعد أن استوت العمواضجة بدأوا يمزجون بين الطريقتين فوجدت مؤلفات تخلط بين هذه الطريقتين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمين هذا فيما بعد ومنها كتاب التحرير لابن الهمام وشرحه أمير بادشا وأيضاً منها فيما يحضرني فيما أظن لست متأكداً التنقيح القرافي في صور فقي أيضاً وكثير من الكتب المتأخرة بنت على المزج بين الطريقتين. فظهرت كما قلنا هاتين أو هاتين هاتين طريقتين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية وبنيت عليها كتب كما مثلنا وميزنا بين الطريقتين فيما سمعتم الكتاب الذي سوف إن شاء الله نسير عليك ما أخبرناكم وكتاب الورقة لإمام الحرمين وإمام الحرمين عالم من الأعلام وإمام من الأئمة ينتسب إلى المذهب الشافعي في الفروع وعموما ينتسب إلى المذهب الأشعري في الأصول ولكن في الواقع هو خاض في العلوم كلها على كل حال هو ولد عام 419 وتسعة في قرية بقرب نيسابور في قرية بقرب نيسابور ويقال أنه ينتسب إلى أصل عربي ينتسب أو يرجع إلى أصل عربي وأبوه كان من الفقهاء وبخاصة كان مميزا في علم الفرائض. توفي في عام 478 الهجرة ايضا وكان نابغة رحمه الله وخاض في علم الكلام كثيرا ولهذا كثيرا حينما يرد اسم أبي المعالي إمام الحرمين الجويني يتبادل لذين قضية الكلام والمتكلمين و... <تصفيق> مثل هذه العلوم هو خاض فيها وتكلم وألف وجادل لكن نقل عنه كلام بل مدون هو ممن قال أموت على دين العجائز وقال ممن قال أموت على دين العجاز يعني بعدما خاض في علم الكلام ورأى وشرق وغرب ولكن وجد أن كلها لا تغني شيئا ووجد أن أصحابها قد أوتوا ذكاءا وما أوتوا ذكاء وآتوا علوما وما أوتوا فهما ولهذا نقل عنه حتى في باب الأسماء والصفات أنه يقول كما يقول السلف من إمرارها كما جاءت والإيمان بحقيقتها وتفويض الكيفية لله عز وجل على معنى أنهم نؤمن بها من غير على حقيقتها من غير تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ونقل عنه هذا و ومن هنا فإن لهم مؤلفات في الفقه ووصول الفقه وفي العقائد وله كتاب يعني يكاد يكون في السياسة الشرعية او في تدبير الملك او في قضايا الحكم من كتاباته الامة كتاب الغياثي أو الغياث او غياث الامم وهو كتاب مطبوع وموجود ويدل على علم غزير وبعد نظر واسع في قضايا الامة عموما وبخاصة بما يتعلق بالحكم وقاضي الحكم والصياسة الشرعية كتابه اسمه الغياثي أو غياث الأمم هو في هذا الباب وأظنه كتبه لبعض الخلفاء له كتب في الفقه أيضا وله كتب في العقائد من الحقيدة النظامية تقريبا ينحو فيها في الجملة المنحة الشعري لكن فيها كلام يدل على اتجاه سلفي فيها من كتبه في أصول الفقه البرهان وهو كتاب أيضا مطبوع وموجود ويقع في جزئين وهو كما يقولنا على طريقة المتكلمين كتبه على طريقة المتكلمين وهو كتاب واضح وسهل عبارة على كل حال هذه كلمة كما يقال على الهامش كتابات المتقدمين أوضح من كتابات المتأخرين كتابات القرن الثالث والرابع والخامس تقريبا هذه من اوضح الكتابات ليس فيها الاهتمام بالعبارات الدقيقة جدا والقيودات وينما يكتبون بسلاسة فضلا عن انهم لقربهم من عهد اللغة الفصيح فانت حينما تنظر مثلا في كتاب المبسوط السرخسي السرخصي بفق الحنفية تجد سهل العبارة جدا وكذلك أيضا الموردي في كتابه الحاوي من الشافعية كتاب سهل جدا البرهان في وصول الفقه على الرغم من أن الكتابة الشأن في الكتابة في وصول الفقه أن تكون فيها شيء من الصعوبة نظرا لصعوبة المادة ولكن ومعها هذا تجد فيها سلاسة لا تجدها في كتب المتأخرين فكتابه البرهان في وصول الفقه هذا كتاب واسع وشامل وحوى جلة فروع وفروع أصول الفقه وجميع أبواب أصول الفقه الكتاب الذي بين يدينا أو رسالة صغيرة هي ورقات كما سماها المصنف ورقات في أصول الفقه وتنولت بالشرح شرحها أكثر من عالم هو الشرح المشهور شرح الإمام جلال الدين المحلي وهو الذي معكم فيما يبدو هو شرح المحلي على وصول فقوة وشرحنا أيضا مختصر لأن الرسالة صغيرة جدا الرسالة صغيرة جدا وسبب اختيارنا لها هو من أجل أن نقرأها في أسرع وقت حتى تلموا بالمصطلحات العامة للفقوة ثم نأخذ إن شاء الله بعدها كتاب أوسع منها أو أننا نعيد النظر فيها حتى النساء يتوسع لأنه لو أخذنا كتابا مطولا يحتاج النساء إلى أن يقف عند كل مصطلح وقفات طويلة وقد ينسي العلوم بعضها بعضا ولهذا أن نأخذها جولة مختصرة ثم نتوسع ويكون النساء عنده متدرج وعنده إلمام بالمصطلحات العامة يكون أسهل في الاستفادة إن شاء الله